بدأت خديس مرقص رحلات التفشيرية من قرشانين للبنان وعنفتيا وصحب الدول السوبرمية بعض دقائه ولو أولاد في بلاد كتيرة صعب وقباعة تجزيل في سوريا وبرجة في قاتية أن يبشر في مصنف رأسه القيارين اللي فيها فاستحبنا مع تنميزه قلد المسيح آل على ايده يا كرمي من المدينتي يا ناس كتراثين جايلة اثنين وخمسين ميدادية انا مرافق بالنفايلة البشرية ไปเราเร่ง Peace. I hear a به گوش ممکن انسانی به Bye-bye. Bye-bye. ยังไปเราเร่งยังไปเรา yeah, جاید نار دانت بیه من كل قلبي بیره جاید یا صاح دنيا انا من كل اللي في <تصفيق> جاي لكن يا أبانا التمشير صعب في الفيروان ده كل أهلها بيعبدوا الأوسان من زمان مفيش حاجة صعبة نادان ربنا يا صعبي الدين الأول يلا النادي عليهم بألو وسطنا وننظر قلوبهم بمحبة المسيح مخلصنا